لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أول الضار والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم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 قالوا ألم تكن الأرض الله واسعة فتُهاجر فيها فأولئك ما أولهم جهنم وسال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 أُولَئِكَ عَذَّبَ اللَّهُ أَن يُعْفُو عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا رَّفُورًا وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةَ وَمَن يَخْرُجْ مِن دَارِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله وفورا رحيما وَإِذَا ضُرِبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَإِنَّ سَاعَتَكُمْ جُنَاحٌ فَتَقصُرُوا مِنْ الصَّلَوَاتِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَالْتَقُمْ طَائِفًا ك ولياخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا.